صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ و برزة الجحيم للغاوين وقيل لهم وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله من دون الله هل ينصرونكم أو ي ينصرون فكبكبوا فيها هم والغاون، وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا أإلا المجرمون فما لنا من شافعين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية إن في ذلك لا وَمَا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال الا رايتم ما كنتم تعبدون وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين و ајде мрътт, фео ја њешфин, олдзи ју ми тони, тумма ју لِي олдзи атмегу еи رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إِهُ كانََ مِنَ الضَّلِين وَلَا تُخزِن يَوْمَ يُبسُون يَوْمَ ل يَ فَرمَلُ وَلَ بَنُون